أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاءت سكرة الموت بالحق، وجاءت سكرة الموت بالحق. ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور. ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها ساعق وشهيد لقد كنت في غفلة لقد كنت في غفلة من هذا. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع من للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلى آخره فألقياه فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لذي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم ما هل امتلأت وتقول وتقولها المزيد يوم نقول لجهنم يوم نقول لجهنم ما هل امتلأت وتقول وتقولها المزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما تعدون لكل أواب حفيظ من خشى الرحمن بالغيب من خشى الرحمن بالغيب من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء فيها لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد قدمت لكم هذه التلاوة من موقع تيفي قرآن دوت كوم